وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم, ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم اضداكم فاصبحتم من الخاسرين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 ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار لهم فيها دار ا ل خ ر د جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما, نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين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 سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد أ ل ا إ ن ه م في م ذ ي ه من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط